زوال حسین و حسینا حسین و حسینا الله ترعاكم يا یا من مشاع یا رحت الکربلا و المهدیت صدق دفع البلا كل خطوة وياكم مشوق الفكرة يمكم حتى بصلاه الي لظن يفره بسم كم كل وياكم مشوق الفكرة يمكم تو بصلاتی که على الله الشر والمهدي وياكم سعى ما يرد طلبكم لو سمع مولانا نسأل كدعاء المهدي عين الله على أرضه وسمائه إني عليك المني صار مشمول بدعاء المهدي عين الله على أرضه وسمائه إني عليك المني صار مشمول بدعاء هذا الشرب جاك عين الله ترعاك خلي الحلم بعين النضال يمكن يكون أقرب شخص هو الإيمان المنتظر لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم يمكن قبل لحظة جاء سلم عليكم لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم يمكن قبل لحظة جاء سلم عليكم امشوا علي وياكم عن الله ترعاكم ترعاكم نشوف المهدي بالحج اشتراك وبموسم المشاية حتما يشترك دول ادنا شك يا بزاير افتح عين قلبك هل تراقب يمكن تشوف وحده من هاي المواكب يا بزاير افتح عين قلبك هل تراقب يمكن تشوف وحده من هاي المواكب وينادي حياكم على الله ترعب موضع لي هالعمور لن حجة اللجن الحسن متكفل بهذا الأمور يمسح على المشاية ويحفها بيمينا رحنا المواكب منتبه ومخلي عينه يمسح على المشاية ويحفها بيمينا رحنا المواكب منتبه ومخلي عينه بعيونه خلاكم عين الله ترعو شخص هو من الملي